لآلاء لآل القرآن. اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. هالك يوم الدين يا نعوذ بياك لستعي. إهدنا الصراط المستقيم. يرم الرطب عليه أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَعْلَمَ Oh, <laughs>